جلها الأمين جبريل يبشرها قالت له بس الزيدة مش معقول مش عارفة إنه ربنا اخترها وإن الجنين ده في يوم هيبقى رسول يا مريا مرد بحكمة المولى من رحمته بيكي وين قوتي هز بيدك النخله ينزل طول علشان يغذيكي Sitenna Maria mua chuud v اشاف الورد ظنه بمال يمسوه قالت ساعدني يا ربي وفي اللحظة طيج المعجزة من فوق انت يقول افديك يا امي وانا ليكو جايب معجزاته ايام لشان تأمنوا بربك وربي ومعايا بشرب خاتم الرسالات نبي اسمه أحمد جاي من بعد